ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أيوز أحدكم أن تكون له جنة من نخيل من نخيل وعناد تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذريه وله ضعفاء فأصابها إعصار, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيوجد أحدكم أن تكون له دنة من نخيل من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية وله درية ضعفاء فأصابها تاثروا وسط تاثروا وسط تاثروا وسط تاثروا وسط تاثروا وسط تاثروا وسط تاثروا فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت, فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ هُمْ وَقُودُ النَّارِ هُمْ وَقُودُ النَّارِ هُمْ وَقُودُ النَّارِ سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء تنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء تنكتب ما قالوا وقتلهم لهم الأنبياء أبي غير ونقول, ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما يريدون ان يخرجوا من النار وما خرجين منها، ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال اننا امسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ويوم سالت من الاند وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مسوى واستفتحوا وخاب كل جبار عني كل جبل عنيدي كل جبل عنيدي وخاب كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ وخاب كل, جبار عنيد وخاب, كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من كل جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ويأتيه لموت من كل مكان وما هو بمنيت من كل وما هو بمنيت من كل وما هو بمنيت من كل وما هو بمنيت مكانه وما هو بمنيت ويأتيه موت من كل مكانه وما هو بمنيت موت من كل مكان وما هو بمنيت ومن ورائه عذاب غليظ ومن سَرَابِ من قطران وتغشى وجوبهم النار وتغشى وجوبهم النار النار النار النار النار النار النار وتغشى وجوبهم النار ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شعب فأتبعه شيابا فقولي حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليصفر Yeah. فشت على الرّ فشت على الراس فشت على الرّ فشت على الرّ فشت على الرّ فشت على الرّ فشت على الرّ فشت على الرّ فشت على الرّ فشت إلهك الذي ظلفت عليه عاكفا لاحرقننه one eh حريق عذاب, عذاب الحريق عذاب الحريق هذا لخصمان اختفوا في ربهم فالذين كفروا قطع يصهر بهما في بطونهم والجنود فهم سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم فينا في بطونهم والجنود هم ثياب نار يصب من فوق رؤوسهم يفض من فوق رؤوسهم الحميم يصفر what will be? وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق خفتنا وزينه فولائك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالفحوجهم النار النار وهم فيها كارحون فَلَفَحُوهُمْ النار وهم فيها كالحون النار وهم فِيهَا كَالِحُونَ فحوجهم النار النار وهم فيها كالحون، ومن جاد السئات سقبت وجوههم في النار. فَكُبْتْ وجوههم فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ سُكِبَتْ وجوههم فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فكبت وجوههم فِي النَّارِ هل تجزون فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ فما مَا جواب تَعْمَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أن قالوا أو حرقوه أَوْ أَوْ أقتلوه أو حرقوا، أقتلوه أو حرقوا، أقتلوه أو حرقوا، أقتلوه أو حرقوا، حرقوا، أقتلوه أو حرقوا، حرقوا، حرقوا Harriquhu harriquhu harriquhu harriquhu في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يوم تقلبو جههم في النار يَلْمُوجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجا. فذوقوا فما للظالمين من نصير والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى, لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا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 من غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وحفظا خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وحفظا من كل شيطان من مارد لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واطب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب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 تحتهم لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال لهم من فوقهم من النار ومن تحتهم لهم من فوقهم من النار ومن تحتهم لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد تقول أفمن حص عليه كلمه العذاب أفأنت من في النار أفمن عليه كلمة العذاب أفأنت من عليه العذاب تنقد من في النار فَمَنْ حق عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تنقد مَنْ فِي النَّارِ فَمَنْ عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْضِي مَنْ فِي النَّارِ عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ مَنْ فِي النَّارِ أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقد من في النار؟ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ مَنْ فِي النَّارِ؟ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ مَنْ فِي النَّارِ؟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 اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه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 جرس الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صدوا فوق رأسه إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقون طعام الأجرين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم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 نجرة الزقوم طعام الأسين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم بِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا به تَمْتَرُونَ إِنَّ شَجَرَةَ الذَّقَى جرس الزقوم طعام الأسين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سوا بِنَّكَ عِنْدَ العَزِيزِ الكَرِيمِ إِنْ هَذَا مَا قُلْتُ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ شَجَرَةَ الذَّقَى إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن شجرة الزقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء, أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فينا من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء, وسقو ماء حميلا فقطع أمراءهم وسقوا ماء حميلا فقطع أمراءهم وسقوا فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إن المجنمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في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 دوقوا ما ستقر سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقضار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفدوا أن تنفدوا من أقضار السماوات والأرض فانفدوا لا تنفدون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواض من نُحَاسٌ فَلَا تَمْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنُفْرِغُ لَكُم أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِذْ صَفَّتُمُ لِتَصْعَدُوا فَأَنْفُذُوا مِنَ الْقُضَى لِلْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاعِضٌ مِنَ الْأَرْيُ وَنُحَاسٌ فَلَا تَأْتِفْرَانٍ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعب فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعب الهيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكدون من شجر من زقون فمارعون منها البطون فشاربون فشاربون شعب الهين ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعب الهين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 تكاد تميز من الغير كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نبي قالوا بلى قد جاء أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير هذا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 تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج فالهم خزنتها ألم يأفكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله نسمع أو نعطل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ولذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير هذان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 وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا تكاد تميز من الغير كلما ألقى فيها فوجا لهم خزنة غا ألم يأتكم نبي؟ قالوا بلا قد جاءنا نبيون فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أن قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا في ضلال كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَإِن فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وان لمسنا السماء غديرنا ملىء بسحر سا فوجدنا هامئ بسحر شديدا وشربا نقعد منها مقاعد للسلام فمن يستمع ان يجد له شهابا رصدا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 فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المؤمنين والمؤمنات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق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 والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما ما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى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 وأما من خفت موازينه فَأُمُّهُ هاوية وما أَدْرَاكَ ما هي نَارٌ حامية كَلَّا لينبذن في الحطمة وما راك من حطمة نار الله موقده التي تطلع على الأسئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة كلا لينبذل في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأسئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة كلا ليوبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقده التي تطلع على الافئده إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة